وَأَنَّا لا ندري أشر أريد بمن في الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طَرَائِقَ قددا وَأَنَّا ظننا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 قوم ضرا ولا رشد قل انني لن يجيرني من الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها